بسم الله الرحمن الرحيم إذا داء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوادا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا